قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاع يطعمه إلا أن يكون ميته إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإن أو فسقا أهل لغير الله به أو لخمة من زين فإنه رسل أو فسقا لغير الله به فمن الضر غير داب ولا عاد فإن ربك غفور of the U.S.